ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا متى فرضت فريضة الصيام في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أكبر حادث حدث في هذه السنة وفي رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنها غزوه بدر الكبرى في سبعتاشر رمضان من العام الثاني هل لاحظتم شيئا أول رمضان يجي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة المفترض إنه حيبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم المربي الذي يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ان حيقعدهم في الجامعة يعود شهر رمضان يعرف مدرسة الصيام ومدرسة القيام ومدرسة تلاوة القرآن أعجب ما ترى نزلهم يوم 17 رمضان خرجوا نعم للعير وإذا بهم يقعون في أمر النفير وتبقى غزوة بدر الكبرى ويجسد بذلك معنى في أخطر ما يكون هو عنوان درسنا الليلة الجهاد في رمضان من الاول كده لقطه غريبة اوي انه من البداية رمضان ما بيوقفش حال الناس رمضان مش وقت ان انت تعكف فيه فقط على مجموعة من العبادات الرمضانية الروتينية المعتادة المعروفة صيام في المهار وقيام في الليل وشوية اراية قرآن وطفطر صائمين وبعض اعمال البر وكل سنة وانتم طيبين وكل رمضان وانتم بخير ليس هذا رمضان اول لقطه بتقول ان رمضان شهر المجاهدة طيب المجاهدة دي لها انواع وانتم تعرفون ان الجهاد الاكبر هو جهاد النفس بلا شك والله تبارك وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من اللي حيطلع من رمضان مهدي؟ على سبيل الهداية أكثرنا مجاهدة هذه المعنى الثاني. المعنى الثالث قال أهل العلم المجاهدة تورث المشاهدة مش فهمين حاجة المجاهدة مجاهدة النفس تورث المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه المجاهدة سبيل المشاهدة لو انت عايز تطلع من رمضان اعلى ما تكون تبلغ هذه المنزلة منزلة الكرامة عند الله عز وجل منزلة التقوى ان اكرامكم عند الله اتقاكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لو انت عايز تطلع من رمضان وتبقى في الرفيق الاعلى في عليين في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يبقى لازم تبقى من المحسنين لأنه أعلى درجات الإسلام والإيمان هو الإحسان طب وإزاي أوصل للإحسان قال لك المجاهدة سبيل المشاهدة ادي المعنى الثالث أربعة أنا بقول المقدمة دي علشان نفهم موضوعنا كويس أربعة قال ذنون علامة العبد المخلص لله بذل المجهود في الطاعة فأكثرنا اخلاصا أكثرنا مجاهدة اللي حيقطع نفسه أكثر اللي حيستنفس جهده كله لغاية ما يقول يا رب قد بذلت كل ما عندي فاقبلني على ما بي اللي حيرفع شعار كلي لك يا رب قالوا علامة المخلص لله بذل المجهود في الطاعة وقالوا علامة العبد المفتقر لله أن يقول أنا بك وكلي لك كلي فلا يبخل مع البخلاء فلا يبخل بجهد ولا يبخل بمال ولا يبخل بأي شيء ثلاث مهلكات شح مطاع ما عندوش الكلام ده بيطلع كل ما عنده جد واشتهد بالذات لما يتدرك كده في رمضان حتى يصل إلى العشر الأواخر فهنا يخرج كل ما عنده من طاقة حتى يرضى سبحانه وتعالى خمسة اسمع القاعدة بقى. السلوكية الربانية من علماء السلوك والتربيه قالوا كيف تخترق لك العوائد وأنت ما خرقت العوائد مش فاهمين حاجة صح اللي مش فاهم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم انت فاهمه هتصلي برضو ماشي صلى الله عليه وسلم كيف تخترق لك العوائد يعني ازاي عايز الدنيا تتغير ازاي عايز تبقى من المحسنين ازاي حضرتك عايز تبقى من المتبيزين ازاي حضرتك بتكلم ان انت في تبقى في رفقة النبي الامين وتبقى في رفقة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة وكبار السلف وتبقى مع اهل الجنة العظام دول وتخترق لك العوائد تبقى حاجة فلتة تبقى حاجة مميزة تبقى شيء غير كيف تخترق لك العوائد وانت ما خرقت العوائد وانت زي ما انت نفس النظام نفس الاسلوب نفس الطريقة نفس الافات نفس العيوب نفس الجدول عشان كده قالوا بداية المجاهدة ان ترفع شعار يومي 23 ساعة تبتلي ساعة تصلحها تاخدها من نومك تاخدها من وقتك الضائع يجاهد نفسك لله فيها من هنا تبتدي تتغير إنما نفس النظام ما بتتغيرش هو احنا موسميين تقليديين روتينيين رمضان بنفس البرنامج ما بيتغيرش ده يمكن كمان دخل علينا صف فيعني في اللي كان بيصلي أطول شوية في الليل بل يبقى أقل والصف بقى وانت عارف الحر فتلت اربع خمس ساعات وانت مفرهد ومصدع وتعبان وموركش حاجة غير ان انت تصلص يومك يبقى ما ينفعش خالص كيف تخترق لك العوائد وانت ما خرقت العوائد وانت ما غيرتش عاداتك يبقى لابد ان تغير من عاداتك فهمتوا كده المقدمات الخمس دول تفهم من خلالها يعني ايه الجهاد في رمضان أنا أريدك أن تصل إلى درجة الولاية هنجهد في أريدك أن تخرج من رمضان واسمك عند الرحمن ولي الرحمن أول حاجة عايزين نجهد في في طلب الولاية مش أنت بقى هتتغير ومش أنت بقى هتبقى غير أول حاجة هتقول لي بالراحة عليا. الموضوع السلم نطلعه خطوة خطوة من أولها الولاية أقول لك إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى أقول لك الصحابي الأصيرم رحمه الله ورضي عنهم الذي بلحظة صدق مع الله بلغ منزلة الشهادة ولم يركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة يوم أسلم يوم أحد والوقت كان وقت المعركة ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعد ان شهد الشهادتين حتى ما شهدهمش على يد النبي صلى الله عليه وسلم ده جيل مسجد ملقاش النبي صلى الله عليه وسلم الاما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع يقيل الله اركبي راح رايح على طول تلقاء المعركه فجاهد حق الجهاد ثم طعن واستشهد رحمه الله ورضي عنه يبقى لما تيجي تقول لي كده مره واحده الولايه اه مره واحده لو كنت وليا لو كنت وليا فان الله سيدافع عنك ان الله يدافع عن الذين امنوا اولياء الرحمن تكفل الرحمن برعايتهم من اذى لولي فقد آذنته بالحرب اولياء الرحمن قال الله جل وعلا في سوره يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من ذلبة قال سعيد بن جبير هؤلاء الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ناس لما تشوفهم تقول سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله إذا رؤوا ذكر الله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وقال الحسن في وصفهم فتلى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قال هذا حبيب الله يعيني لما تطلع من رمضان اسمك حبيب الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله تعالى في دعوتي وعمل صالحا في إجابتي وقال إني من المسلمين لربه ده معناه ده إن انت زي ما قلت لك كده أنت من هنا ورايح أنت بتعرف بنا من هنا ورايح أنا بك ومعك وإليك يا رب إيه اللي شغلك يرضى بس يرضى يقول لك أنت يا ابني بتعمل كده ليه في نفسك ما يا حبيبي بطل درواشا تركن الكلمتين دولة أعرف بكده بس تقول يا عم ربنا يسترنا بس هو يرضى وكان الحسن إذا تلا قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة فالأولياء هم أهل الاستقامة انت عارف أنا بتكلم معك كده ليه قبل ما أقول لك اسخن بقى في القيام والصيام وقبل ما اقعد ليه طلعتك اتطلع الجامده أو دي على الولاية عشان أنا بسبق من دلوقتي قبل رمضان وبسبق من دلوقتي قبل ما بعد رمضان وتقول لي فاتني رمضان او عكيت بعد رمضان ليه ما عرفتش استقيم على القيام بعد رمضان ما عرفتش استقيم على الطاعه بعد رمضان رجعت ريما لعادتها القديمه زي كل رمضان فمن دلوقتي بسبقلك وبقول لك وبقول انا عايز اجاهد في الولايه وشرط الولايه الاستقامه شرط الولايه الاستقامة فإذا بلغتها اعرف أنك بفضل الله عز وجل قد قبل منك عملك وصرت في أعلى المنازل عند ربك فهمت المعنى ده؟ فيه في طلب الولاية طب تعالى بقى أشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين في المجاهدة وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعرف ذلك الأثر الذي في الصحيحين لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه تفطرت اتشأئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من منكم تشقق قدمه بطول القيام والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولما يسأل عن ذلك فيقول افلا أكون عبدا شكورا طب احنا مزنبين وعصاء وفينا عيوب الدنيا ومحدش مننا بيقول افلا أكون عبدا تائبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في الشكر ماشي شكر النعمة احنا نشتغل في التوبة واحد من السلف كان فاهم قالوله إن المحبة لله هو عبد ذاهل عن نفسه متصل بربه فهو بالله ومع الله وإلى الله قال مالي وللمحبة أنا أعمل في التوبة عمل الحاجات دي عالية أوي أنا شغال في التوبة إحنا هنرفع شعار إيه أفلا أكون عبدا تائبة لما حد يجي يقولك في رمضان يا يابني بالراحة تقول له أفلا أكون عبدا تائبة ارفع شعار أفلا أكون عبدا تائبة بل توابة كثير التوبة حتى يكون لك حظ من اسمه التواب ماشي يبقى أول حاجة هذا شأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويذكر ابن المبارك في كتاب الزهد وله أصل في صحيح مسلم عن اسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحه أن رجلا قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ده قال لك أنا حاطة أشوف النبي بيصلي إزاي صلى الله عليه وسلم لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى العشاء ثم اتجع غير كثير ثم قام ففرغ من حاجته قضى صلى الله عليه وسلم ثم ابى مؤخرة الرحل فأخذ منه السواك فاستن فتوضا فوالذي بي نفسي بيده ما ركع حتى ما درينا ما مضى من الليل اكثر اما بقي منه شيء حتى ركبني من النوم امثال الجبال فمن اللي حصل هو اعد قال لك انا اشوف النبي النهارده هيامل ايه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد او في نحو ذلك فاعد فشاف النبي عمله صلى الله عليه وسلم او كان في صفره في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم او ما شابه قال المرضى هشوف هيعمل ايه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وبعد ما صلى العشاء على طول راح دخل مريح شوية قال لك قليل خد له كده ايه قسط من الراحة ربع ساعة نص ساعة وبعد كده قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وتوضأ واستاك ثم قام يصلي والتاني قاعد عايزه بقى ايه النبي هيصلي كام دقيقه بقى وهيصلي تقريبا بكم آية كده وهيركع قد ايه ويسجد قد ايه فقال فوقف لغاية ما أنا أيش عارفه والليل خلص ولا ليس طال صلى الله عليه وسلم قال حتى ما درينا ما مضى من الليل أكثر أما بقي منه شيء حتى ركبني من النوم أمثال الجبال وأنا نعزت خالص وبقيت أنام و أصحى والنبي لسه شغال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي طب بقى إيه الكلام مش عشان بس يبقى إيه تعطير المجالس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنتلقى الأخبار دي بمصمصة الشفايا والله النبي ده كان صلى الله عليه وسلم يا أهل صلى الله عليه وسلم والله بحب النبي قوي قوي صلى الله عليه وسلم طيب مش بتحبه قلده مش بتحبه دي علامة المحب علامة المحب التشبه لو بتحبه قلده يبقى لما تسمع الخبر ده تقول لأوريئنا الله ما أصنع عايز أحكي لكم القصة دي ذكرتها أكثر من مرة بس تصلحوا دائما للاستشهاد علشان انا لما بتكلم في ذكر السلف دايما الناس تعطوا لي ما دول السلف دول الكمل دول اللي ربنا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم او ليه من الصحابة او لمن بعدهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين جاي تقول لي على ناس في القرن الخمستاشر يا عم انت مش عايش الحياة ولا انت مش معانا ايه رايكم بنت عندها عشر سنة قبل خمس سنين ذكرت في أحد المحاضرات كانت بعنوان للمجتهدين في رمضان وكنا عاملين مطويه كده فيها أعمال السلف الكبيرة ومنها أن عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن كله في ركعة الوت والله الذي لا إله غيره أقسمت الأخت للأخ قالت لها والله صليت العشاء ومن بعد العشاء لغاية الفجر ختمت القرآن كله في ركعة واحد إزايكم يا رجاله إزايكم يا مجتهدين ازيكوا يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتو فين يعني في ناس بتقيم علينا الحجج وخد بالك بتقيم علي وعلي, وعلي اعرف ناس بفضل الله عز وجل اعرفهم معرفه شخصيه بفضل الله قدامي في الحرم ختم قدامي ستاشر ختمه اعرف ناس والله بالشكل ده واعرف اللي بيجيب اكتر من كده بفضل الله عز وجل وكل سنه في زياده انتو فين انتو لسه نايمين صحي النوم في ناس بتجري في ناس الكلام ده بيحركها لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده ما بيبطلش يقول لك وليه ما اقتدش بالنبي صلى الله عليه وسلم اه ليه دلوقتي في الصيف ده لو انت صليت وخلصت الصلاه في المسجد هتخلص الصعة 11 كلم بقى كلامة بالورق وبالقلم الفجر على الصعة 3 وشوية قدامك اربع ساعات انت لو خدت قسط من النوم زي ما في الحديث ده وقعدت لك ساعة وبعد كده من اثناشر لثلاثة وقسمتهم يا سيدي مش هخليك تصليهم يعني ثلاث ساعات بعض وقسمتهم كل ساعة ركعتين ايه المشكلة يعني والله ولا حتموت ولا حيجي لك ولا حيحصلك لك مش عارف ايه ابدا بل بالعكس اعرف واحد من الشباب بفضل الله عز وجل اعرفه ما بينمشي في اليوم غير ثلاث ساعات اعرف حد من العباد بعتلي لي مرة انه بيختم من القرآن كل تلات أيام وانه بيستغفر الله عز وجل في اليوم عشر تلاف مرة فلما سألته عاد اجيبه ما ويمين وكان بيتهم نفسه يعني لما بناه دول الكلام ده هم بيقولوا لك ليه لما كانواش بيقولوا لي والله في معرض ان هم بيتفاخروا ده عادين بيقولوا احنا ده نقصر وعندنا كذا وعندنا كذا الناس بتفكر صاحب مع ربنا عرف مفتاح الموضوع كان ايه مفتاح الموضوع ان هم بيناموا ما بين ثلاثة أو أربع ساعات فلأنت نائم في أربع ساعات زيادة هو بيرى الجزء مثلا هو بحافظه كويس فبياخده تلت ساعة او بياخده نص ساعة يا سيدي. لو نص ساعة فاربع ساعات بيجيب ثمان تجزاء اللي انت لسه بنائم فيهم شوفت الناس هي دي بقى للمجتهدين هم دول اللي يسمعوا الكلام ده بيقطعوا نفسهم هم دول اللي هيرفعوا شعار ما في الثاني يضيع في رمضان كان عبد الله انا عطول الدرس اقول على ناس زي دي هو الدرس كله كده درس كل قائم على شحذ الهمم للمجاهدة في رمضان. كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النح حتى يصبح. فيه قعد إيه؟ طول الوقت كده قعد طول الليل يقرأ قرآن، طول الليل يذكر الله عز وجل. هكذا حتى يصبح. يسمع له أثر العبادة وأثر الطاعة لله تبارك وتعالى. وقال مجاهد ما المجتهد منكم الا كاللاعب منهم اللي احنا مسمينه عندنا ده كبار العباد والصالحين ده كان اسمه عند السلف انت بتلعب انت بتهزر ايه يا اخويا بيختم كل كم بيصلي كم الامام احمد كان يصلي في المحنه 300 ركعه عبد الله بن غالب كان يصلي الضحى مائة ركعه أبو هريرة كان يسبح في اليوم سنتي عشرة ألف مرة خالد بن معدان كان يستغفر في اليوم أربعين ألف فلما أرادوا أن يكفنوا ويغسلوا وجدوا أصبعه يتحرك على هيئة التسبيح وروى أبو الضحى عن مسروق قال قال رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته ذات ليلة قام حتى أصبح يقرأ آية من كتاب الله يركع ويسجد ويبكي يركع ويسجد ويبكي أم حسب الذين اجتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خذ الله, الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحسب الذين كرحو السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. سواءاً محيّاهم وما ماتوهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين جت السيئات أن تجعلهم كالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما حكموا إنه منا الطرق في الاستفادة بالقرآن تكرار الآيات على القلب حتى تترك الأثر قام تميم الداري ليلة كاملة بهذه الآية نحن لو عدنا نقولها بس كده عشر عشرين تلاتين مرة القلب والله هيحس القلب هيبتدي يلقط شوية بس احنا بندهلكوا كده يعني يعني من باب التجربة العملية وقال أحمد بن حرب يا عجبا لمن يعلم أن الجنة تتزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما وقيل لعامر بن عبد الله وعامر هذا كان يسمى براهب مكة وكان من أعبد الناس قيل له كيف صبرك على سهر الليالي وضمأ الهواجر يا جماعة الناس دي بتصلي كده ازاي وبتصوم كده ازاي هم مدل مش زينا مش لحمه ودم زينا ما عندهمش هموم زينا ما عندهمش مشاكل زينا ما لهم دول فقال هل هو إلا أني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار المصابرة دي اللي هو ايه كل كل كل هذه المجاهدة طب ما مش مشكلة كل بالليل نام نام نام مش مشكلة ننام في النهار وهكذا اللي هو ايه كل ما نفسك تقول لك على شيء تبتدي انت تجاهدها هكذا لا تطاوعها على على العمل وقال مطرف ابن عبد الله لا يراني الله آكلا بنهار ولا نائما بليل ابدا إن شاء الله فقيل له يرحمك الله من يستطيع هذا قال وما ايسر ذلك ما أيسر ذلك حتصم النهار وتقيم الليل ما ايسر ذلك قال منزلة حولتها إلى أخرى فهمتوا تعملوا إزاي؟ هي دي جعلت الطعام في النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار واسمع بقى الخبر الأهم قال أبو حازم أدركت رجالا ما كان يزيد دخول رمضان في اكتهادهم شيئا ولا ينقص خروجه من اكتهادهم شيئا إحنا بس غويين وليه لو كانت السنة كلها رمضان طب ما أنت تقدر تخلي السنة كلها رمضان احنا بس فالحين إن إحنا ايه كل ما يمشي رمضان وداعا يا رمضان كل سنة وإحنا عايزينك يا رمضان حببنا يا رمضان أهلا رمضان طب وإيه المشكلة كان ابن عباس يقول إن الذي يشهد ليلة القدر هو الذي لا يفتر عن قيام الليل قال لك كده كده يبقى شاهدها اللي هيقوم ليله القدر للام السنه شفت الناس بتفكر ازاي هو ده هذا شان المجاهدين حقا في طاعه الله وروي عن بلال بن سعد انه قال زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل وجاهلكم مغتر هذا شاننا وروي عن ابي مسلم الخولاني انه قيل له حيث كبر ورق لما كبر أبو مسلم أبو مسلم ده اللي كان بيعلق الصوت بيعلق كرباج ويروح بدي نفسه كده ايه كرباجين خفاف كده على المشي يقول لها يا الله أمي يا بطالة، أمي النفس هو صاحب الكلمة المشهورة أيظن أصحاب محمد أن يستأثر به دوننا كلا والله والله ما يحصل والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجالا هي دي الناس المجتهده الناس المحبه بجد الناس اللي مش كلام وبس كلام اللي بيطبق ما تعتقد فلما كبر وقيل له انت كبرت اوي بقى عن مداومه الطاعه بالشكل اللي كنت بتعمله في الشباب قيل له لو قصرت عما تصنع فقال ارايتم اذا ارسلتم الخيل في الحلبه الستم تقولون لثوارسها ارفقوا بها حتى إذا رأيتم الغاية فلا تسبقوا منها شيئا قالوا بلى قال فإني قد رأيت الغاية قالك لما تجيبه الخيل عشان تجري في السباء فقولك بالراح يقولوا ليه الفارس بالراح عليه خب بالك منها عشان ما تعطلش منك طب ولو خلاص آخر ميت متر وكله بيجري لما يبقى خلاص آخر آخر ميت متر يقوله ليه افتح الرابع لهم فانا كذلك انا في اخر عمري فافتح الرابع وروى ثابت ان ابا موسى اتى على ابنه وهو ساجد فطاف سبعه اشواط في البيت وابنه لا يرفع راسه فقال يا بني لو عمدت الى شيء تطيقه فانك لا تدري ما حسب الحياه قال ومن لي بتلك الحياه قال فاذهب فاصنع ما شئت خلي بالكم الناس العائلات العابدة العائلة العابدة دي بقى جه هو وابنه ورايحين يعملوا عمره مثلا فدخل فقال له انا حطوف وانت تصلي فطاف السبع عشوات لا ابنه لسه ما امش فبعد كده قال له يا ابن بالراحة على نفسك شويه يعني عشان لما تكبر بعد كده ما تقدرش الدوم على العمل ده قال له مين قالك ان انا حكبر اصلا السلف كانوا معاودونهم علي معودينه على كده على قصر الامل مين قالك ان انت حتقعد القعده دي اصلا وكان طاووس يفرش في فيتجع عليه وينام فيتقل عليه كما تتقل الحبة في المقلا ثم يسب فيدرجه ويصلي إلى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين لي بالله عليكم يا شباب وانا عارف لما بتيجت نام ايه اللي بيهجم عليك لي يا مهمومين لما بتيجت نام ايه اللي بيهجم عليك اغلب الذنوب بتتعمل في الاوقات دي يجي يخش ينام يفتكر الشهوات والبلاوي ويحصل اللي بيحصل بلاوي السلف كانوا بيعملوا ايه بقى يجي يخش ينام يقعد يتنطط على السرير مش عارف ينام يتقلب شمال ويتقلب يمين ويقوم يصلي مالك طير ذكر جهنم نوم العابدين ورؤيا ان بعض الصالحين قدم من سفر فمهدت لهم امراته فراشا فقام عليه وكانت له ساعة يصلي فيها فنام عنها فلما أصبح حلف ألا ينام على فراش أبدا لما هي رجع من الصفر رح يتأيه يعني جايبه له بقى ايه مرتبة جديدة وفتاعه رح يتحطاه له بقى عشان ينام ويستريح شوية الرجل جاي من الصفر فأول ما نام ما صلىش الليلة دي فحلف بالله ما ينام على مرتبة ثانية كل سنة وانتو طيبين وكان عبد العزيز ابن أبي رواد إذا جن الليل يأتي فراشه فيجر عليه يدي بصوا بقى السلف كان بتعمل ازاي بص ادي المجاهد اللي انا قاعد بتكلم عليه بالتطبيقات العمليه كان يبص كده على السرير ويقول له ايه انك لين حلو قوي ايه ده لا بس اساسي جامده اوي المرتبه دي جميل قوي وايه ده ايه الفراش الحلو ده حاجه تفتح وفراش اهل الجنه الين منك فلا يزال يصلي الليل كله بعدها يقول له اه والله ده انت حلو قوي بس بتاع الجنه احلى فخلينا نشتغل للجنه اكتر وهكذا كان عمرو ابن عتبة ابن فرقد يخرج ليلا فيقف على القبور يا جماعه هما زينا لحم ودم وهما زينا عندهم عقل وعندهم قلب وروح وجسد وعندهم شهوات وعندهم شبهات وعندهم فتن بس هو الفرق هو بيشتغل على نفسه ازاي بيعمل ايه بقى كان اذا جن الليل وعنده حاله فتور عايز يفوق يفوق به فيذهب فيقف على القبور فيقول يا أهل القبور لقد طويت الصحف لقد رفعت الأعمال ثم يبكي ثم بعد ذلك يذهب فيصف قدميه ثم يصلي الليل كله لما يلاقي نفسه عنده كده يروح واخد بعضه رايح ويفد من القبر ايه أخبركم بتولدوا لاتي رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت محتاجين دلوقتي عمل صالح ادنى حسنه هو كده فيذكر نفسه بمشهد القاب ياخد الشحنه يروح يطبق على طول يقوم الليل وقال الفضيل اني لاستقبل الليل من اوله فيهولني طوله فافتتح القراءه فاصبح وما قضيت نهمتي الشيطان يلعب عليك الا دي قلت بالك كل, كل ده في المجاهده جبت لك يا أهل بدري لسه أربع ساعات نملك يا عم ساعتين عشان تصلي بتركيز لسه أربع ساعات في إيه لو صليت ساعة هنا وإحنا كنا بنصلي عشر دقايق على بعض بالراحة الأمر بياخد بالتدرج من فقه الرجل أن يتدرج استاذ هو فقيه أو فحلوة تلاقي نفسك فيقول لك إيه أقوم أصلي يقول لي لسه بادري دانتا هتقرا البقره وال عمران وحتعمل النهارده يا عم شغل النبي كله صلى الله عليه وسلم مش انت بتحب النبي وحتقطع نفسك لسه بدري يقول فياهولني طوله لسه اول ما ادخل وابدا اشتغل الاقي الليل انفلت الليل وما قضيت نهمتي وما لحقتش اخد اللي انا كان نفسي فيه كان خلاص القلب رق واشتغل ويروح مؤذن الفجر وانا متحسس ما اخذت حظي من رب الليله وهم ساعتين وهكذا كانوا يجاهدون وكان الحسن انا عايز الناس تسمع الكلام ده وتطبقوا بالله عليكم بالله عليكم اسمع نفسي الاقي البيوت دي نفسي اسمع على الكلام ده اسمع كان الحسن بن صالح واخوه علي وامهما الام والابنين الحسن وعلي يختمون القران كل ليله يا عم مش كل ليلة يصلوا كل ليلة بس يصلوا كل ليلة يجيبوا جيرة الحجة والولدين والأبناء مراتك يا عم وأولادك وتعمل كده معاهده بينك وبينهم إن بيتنا اريد أن يكون بيت منير في السماء تتفقده الملائكة الملائكة تعرف بيوت القوامين لما بنبقى في الطيارة لسه المنظر شايفه يعني فحسوا اول حاجة كده وانت مقرب على القاهرة اول ما بتشوف بتشوف لايه المدن دي وتبتدي تشوف بقى الايه والبتاع اه احنا كده قربنا فبتتعرف اه احنا كده رايحين القاهرة هو خلاص حينزل اه حيعمل لاند دلوقتي خلاص الموضوع كذا اتعرفت بايه بالاناره دي صح الملائكة من فوق بقى كده البيت بتاعك معروف للملك بايه منور منور بايه بقى بقيامك هو ده وقال عبد الرحمن بن يزيد ما معطاء مع الخراساني وكان يحيي الليل كله فإذا مضى من الليل سلسه أو أكثر من ذلك نادى يا عبد الرحمن يا فلان يا فلان قوموا فتوضأوا وصلوا فإن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيصر من شرب الصديد ومقطعات النيران فالسرعة السرعة والنجاة النجاة أنا عايزكم في الأخير خالص تطلعوا بعد قراءة الكلام ده كله وبعد مذاكرة الكلام ده الناس دي كانت بتجاهد نفسها بإيه مش منواحظين أكتر حاجة بتجيبهم إيه ذكر المصير إنه الناس دي من برمجة هو ده الفرق بينك وبينهم بأيصر ما يكون الناس دي من برمجة آخرى وإحنا من دنيا عشان كده لازم أعالج ما ينفعش أعود أعدي على الكلام ونقعد من مصنص الشفايف هو ليه هو كده كده. مش كدا. عايز تبقى من المجاهدين في رمضان وفي غير رمضان بقى هي محتاجة عملية استئصال ورم خبيث اسمه الدنيا قبل ما ينتشر في كل الجسد فيهلكك بايه الدنيا علامات توجدها في قلبك ثلاث حاجات واحد شتت الله عليه شمله اثنين جعل فقره بين عينيه ثلاثة شدة لنشغال بها والتكاثر منها ألهكم التكاثر على أنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. لو أنت مشتت أعمل ولو أعمل شيء أسوي ما سويش لو أنت كده دنيا. اثنين لو أنت بتلهث لسانك مطلع طول الوقت ها عايزه. اتجوز وبعد ما تتجوز فلوس عشان ايه عشان تجيب عربيه احسن وعشان ايه عشان تامن مستقبلك وعشان ايه عشان ما يقلل يخدش المدارس احسن من المدارس اللي احنا دخلناه وعشان ايه عشان اعيش مستوى افضل وده طبعا عشان يهني على طاعه الله عز وجل هو لازم اخر السطر ده عشان تتظبط يعني كده عايز ايه عايز عايز طول ما انت عايز كده ومبتوقفش اعرف انك مبتلى باخطر الامراض حب الدنيا راسه كل خطير هما ليه علامه الدنيا لغايه كم وتقف دايما استشهد انا بقصه دي باشرف السعد اشرف السعد بيقول انا في يوم من الايام انا واحمد الريان والشيخ ابراهيم عزت وقفنا وفي اول التجاره بتاعتنا لان الفلوس بدات تنزل الشيخ قال لنا عايز اسالكوا سؤال قالوا تفضل قال بعد كم توقف يعني فتحت بعد كم توقف لي كده بالله عليك بعد كم توقف يعني انت لغايه النهارده تقدر تتجوز مثلا الشباب بتوعنا بس في ايجار جديد لو جات لك التمليك تقف طب تمليك فين بالزبط يعني <تصفيق> هو بقى كده ها لو جات لك تمليك تقف هتلاقي نفسك طب مش عايز لك شليت صايف فين طيب يا راجل ده الحتة اللي انت خدت فيها دي من فترة بقت بيئة قوي يا راجل الناس غيرت متاخد لك حتة احسن من كده شوية بعد عربية ايه تقف طب وانا اعمل ايه ما كل سنة بينزلوا حاجة جديدة اه هي الدنيا كده الدنيا كده لو خدت ملكة الجمال هتلاقي نفسك تقول طب وليه يعني دي البيضه اللي مش عارف ايه وعامله ايه طب ما برضه الاسمر ظريف ماله يعني ولو خدت اللي هي اللي بيقولوا عليها في الكتب اللي مش عارف جسمها ايه وبتاعت ايه وسوي ايه طب ما برضه ما الثاني ماله يعني ما نجرب الاثنين مش هتقف التنويع طبعا فهو كده ادي علامه الدنيا مش هتقف لو انت بقى الدنيا اللي انت بتفكر فيها بالله عليك لو حلفتك دلوقتي لغايه كده هتقف ماشي كده دي مش دنيا كده انت اصلها صح بس هتلاقي كلنا عندنا ده الطمع هو البني ادم كده طمع يعني اغلب المشاكل اللي بتعرض عليا مشكلتها الكبرى الطمع طمع فلأ برضو عشان مش عارف ايه ايه في طمع في الدنيا هو اللي مفرمله واللي ما بيخلوش يخلص مشاكله طمع في حاجة اعلى حللك المشكلة وعمل كده قللك لا لا يعني مش عايز اللي في دماغه اللي في دماغه ده بقى يبتدي الشيطان يلعبوا لعبه كل شويه كل ما يقرب منه يروح موسعها له شويه كل ما يقرب منه يروح موسعها له فمش هتخلص فاكرين انا لكم الراجل صاحبنا ده قال لي ايس جاي وresultados الشهر ماشي هتجوز ايه يا عم شاء ايجار ايجار ايه يا عم ايجار جديد طب خلاص محتاجه كام دي معايا بس المقدمه ومعايا كذا كذا عشان الدنيا كذا انت معاك دول اه جه يعملهم قالوا له يا راجل حرام عليك حتضيع الفلوس طيب وبعدين لا يعني في معارف كده ممكن يدوك ايجار قديم بس لا مش عارف لا لا في طب اكيد كام يعني كام 10000 جنيه مثلا مثلا طب هو كان معاه يعني اصبر بس في هو يجيب وتعملها خلاص جي اجر قديم قال له اجار قديم ايه ودلوقتي ده ممكن تعمل لك مشكله يا عم في اسكان شباب ممكن تاخده وتبقى تمليك جيبها اه بس عم محتاج لها 17 بقى ماشي وصلنا لاسكان الشباب قال له اسكان شباب ايه وجعيه ده قد علبه الكبريت ولا تنفعك في حاجه لا اعمل ايه يعني قال له بس اصبر شويه فيها حتت ثانيه في مناطق انضف شويه ممكن تعمل فيها بس تزود عليهم 10 لغايه ما بقى عنده وثلاثين سنه متجوز ما هي مش هتخلص انت فاهمها تخلص اهي كده العلامات؟ واحد شتت الله عليه شمله، اتنين جعل فقره بين عينيه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث، تلاتة الهاكم متكاثر تلاتة ايه عايز وتلاتة ايه ملهي فيه الحظوظ الدنيوية وفاهم انه لو ما خدهاش يبقى محروم ويبقى ويبقى على انه لا يأتيه من الدنيا الا ما كتب له من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا يعني مش هتاخد اللي نفسك فيه كله والمصيبة ان العاقبة النار ومن اراد الاخرة وسع لها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فهمت؟ عشان كده السلف كان كل ما تهجم عليهم حظوظ الدنيا دي يروح مديها كرباج النار يروح مديها قرباج ويروح رايح القبر يروح مديها قرباج ويروح مسمع نفسه آيات تزلزل القلب فالناس في حدة وهو في ود آخر هو عامل الآخرة حقا وقيل أن أبا حنيفة مر يوما بقوم فقالوا هذا يحيي الليلة كله فسمعهم أبو حنيفة أبو حنيفة عدى على الناس أنه شايف الشيخ هو؟ ده بيصلي الليل كله على طول من العشاء الفجر وكان أبو حنيفه ساعتها يقوم نصف الليل فقط <تصفيق> أولا يا أبو حنيفة حالا لأنتم تضحك فلما سمع بمقالهم قال أراني أوصف بما لا أفعل ولست ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فكان بعد ذلك يحيي الليل كله حتى قال أبو الجويرية لقد صحبت ابا حنيفة ستة أشهر فما منها ليلة وضع جنبه وقال المغيرة رمقت مالك بن دينار توضأ بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته. فجعل يقول اللهم حرم شيبة مالك بن دينار على النار اللهم حرم شيبة مالك بن دينار على النار اللهم حرم شيبه مالك ابن دينار على النار إلهي قد علمت ساكن الجنه من ساكن النار فاي الرجلين مالك فاي الرجلين مالك واي الدارين دار مالك فلم يزل ذلك فعله حتى تطلع الشمس حتى يطلع النهار هو هذا شأن مجاهده النفس حقا على طاعه الله عز وجل ولما مات منصور بن المعتمر قال رجل لامه يا ام منصور ما فعل منصور قالت والله صام ولم يفطر وقام فلم ينم وكان لمنصور جاره لها ابنه تصعد بها كل ليلة بعد العتمة إلى سطح لها الجارة لها بنت صغيرة بتطلع البنت كل ليلة على السطح تلعب وتنزلها سحرة وكانت تنظر إلى منصور قائما يصلي فلما مات منصور وصعدت المرأة وابنتها قالت يا أمة ما فعل ذلك الجزع الذي كان على سطح منصور لا العمود اللي كان بيبقى هناك ده فرع الشجر الجذع اللي كان هناك وما شنوه اللي ما فعل الجذع الذي كان على سطح منصور قالت يا بني ما كان جذع إنما كان ذلك منصور وروي أن قوما أرادوا سفرا فحادوا عن الطريق فانتهوا إلى متعبد منفرد عن الناس فنادوه فاشرف عليهم الناس عدت لا كوخ كده وعرفوا أن المكان ده فيه رجل قاعد متعبد فنادوا عليه. فقالوا قد أخطأنا الطريق فكيف هو فأومأ برأسه إلى السماء قالوا له احنا مشينا غلط السكة منين قال لهم من السكة هي فأومأ إلى السماء السكة السكة على ربنا على طول فأين تذهبون اني ذاهب إلى ربي سيهدين فأومأ برأسه إلى السماء فعلم القوم ما أراد قالوا إنا سائلوك فهل أنت مجيبنا قال بالله سلوا ولا تكثروا فإن النهار لا يرجع والعمر لن يعود والطالب حثيث ذو اجتهاد الموت يسبقني إني أبادر قبل طي صحيفتي حيقفل الملكة هو. صحيفه اعمالي حتتقفل فقبل ما يقفل طب بالله بس نحط دي طب دي طب دي هكذا كانوا يجاهدون فقالوا على ما الخلق عند مليكهم قالوا الناس دي عند ربنا على ايه قال على نياتهم الناس بتتفاضل عند ربنا بايه بايمان واحتساب ادي رمضان نيتك خير من عملك قلبك رايح فين فقالوا اوصنا قال تزودوا على قدر سفركم فان خير الزاد ما بلغ ثم أرشدهم إلى الطريق وتوارى وكانت ابنة الربيع ابن خثيم تقول يا أبا ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام قال يا بني والله إن أباك يخاف البيات وكانت حبيبة العدوية إذا صلت العشاء قامت, إذا صلت العشاء قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها لبست إزدال الصلاة ثم قالت إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وهذا مقامي بين يديك وبابك عنا غير مغلق ثم تقبل على صلاتها فإذا كان الصحر وطلع الفجر قالت إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ أمردتها علي فأعزاب وكانت معاذة تحيي الليل كله صلاه، فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار تقول يا نفس النوم أمامك ولو قد مت لطال نومك على حصرة أو مسرة تنام وممكن تبقى آخر لحظة ولا جهدي ويمكن تبلغي وقال أبو سليمان الداراني بدت عند رابعة ذات ليلة فقامت إلى محرابها وقمت إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة حتى الصحر فلما كان الصحر قالت ما حق من قوان على قيام هذه الليلة هي أول ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لها في باب الطاع قعدت تصلي شوية في أول الليل عارف انت كده في رمضان أول ما هي ربنا من عليك وإن شاء الله صليت العيشة ورح تم صلي الترويح بص بقى هي بتعمل ايه بعد ما تكون خلصت مش بقى حمد الله كده خلصنا هي تقول لي بقى قالت ما حق من قوان على هذه الليلة قالت حقه أن نصوم له غدا إن شاء الله وانت كده ما حق من قوانا في قيام أول الليلة أن نتهجد له في آخر الليل ما حقه هيدي فهمت هذا شأن العباد المجتهدين كيف بلغوا وكيف بلغوا إنها مجاهدة النفس ومخالفه الهوى. فاسمع وطبق وخذ هذه الوصفة ونفذها حرفيا نتكلم بقى في البرنامج العملي ونقول بقى المعنى ده إزاي يتحقق ونؤصل له تأصيلا عنوان دخول الجنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ممكن تقول لي حتجاهد نفسك فيه حدد مجال مجاهدتك لنفسك يعني واحد نومك حتجاهد نفسك فيه عشان توصله قديه بيتنام تمانية عائق حتقدر تطلع من رمضان بست ساعات خمسة ده مجال اتنين انت بتذكر الله عز وجل كوقت كل يوم قديه حتجاهد نفسك فيه ازاي وحتوصله لايه انت بتقرى قرآن قديه انت بتصلي كل يوم كام ركعة نافلة انت مقصر في ايه من جوانب نفسك تتغير فيه وتنهى نفسك عن الفوضوية والعبثية والسلبية والكسل والعجز والأمراض النفسية اللي جايبك الأرض هتغير نفسك ازاي فيها؟ هتجاهد نفسك فيه؟ هتجاهد نفسك في مسألة الدعوه والراحة ازاي؟ هترفع شعار السلف ده؟ لن يسبقني إلى الله أحد؟ لأوريان الله ما أصنع؟ قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض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 وبعديها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وبعديها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فهمتوا حاجة؟ هو ده تسلسل للآيات لا في رابط فين الرابط ما بين ده عايز مجهدة ولتنظر نفس ما قدمت لغد باعث المجهدة باعث المجهدة والتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد ان انت دايما تبقى حاطط قدامك ليه؟ ذكر المصير اتنين اي الفريقين تحب ان تكون بيقولوا في الدراسات بتاعت التنمية البشرية انه اي بداية مختلفة تبدأ بالتخيل وغالب الدراسات بتتكلم حوالين قضية البرمجة العقلية حتى الدراسات النفسيه دلوقتي يجوا حته منها كده دايما ويقول لك ايه نبتدي نوع من العلاج العقلي المعرفي انت بتفكر غلط فلو بدات تغير طريقه تفكيرك وبدات تفكر بطريقه صح فالمفروض بس اغير دماغك بتمشي فين بتفكر ازاي فيقول لك تخيل هدفك وتخيل النتيجه يعني انا نفسي ابقى حامل كتاب اللاعزهج انا حافظ ده ايه خمس اجزاء اتصور انت كده وانت حامل الكتاب الاعجاز جل كل ما بتيجي تقف بتصلي بتصلي باقصار الصور والتلات اربع اجزاء اللي ورا اللي انت حافظهم يا سلام بقى وانت بتقرأ كده سورة مثلا مريم سورة طه سورة الأعراف وطول الطولين يا سلام بقى عليك وانت, وانت قاعد بالدندم بالقرآن كده وانت ماشي في الشارع وانت مش محتاج تطلع المصحف كل شوية يا سلام عليك وانت اصلا حمل لكتاب الله عز وجل وترفع بكل آية درجة اقرأ ورق ورطل كما كنت ترطل يا سلام عليك وانت في أعلى الجنة بحفظك لكتاب الله ايه ده تخيل الهدف مشائر بذلك. أقول لكم تجربه شخصيه اللي كان يخليني اقعد اشتغل في الماجستير بقوه اروح احضر حفله واحد مناقشه الرساله اول ما اشوف اهله وهم بيحضنوه وهو كذا وهو بيتعمل اولع نار ارجع الاقي نفسي اشتغلت ثلاث اربع خمس ايام ولع رؤيه يا سلام نفسي ابويا أمي يشوفوني كده نفسي احس بالاحساس ده نفسي افرح الفرحه دي هي دي ما نفسكش انت في القصه دي؟ ما نفسكش كده تحس ان انت بتحضن النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنه؟ ما نفسكش تبقى جالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ جار النبي صلى الله عليه وسلم؟ بص تخيل الهدف ده؟ تخيل ان انت ده تولعك نار. هو ده الايات بتاعت لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. يلا ها حط نفسك كده في الجنة ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم والجنة بأشجرها بنعمها بقصرها بكذا آه تمثل نفسك كأنك هناك تتخيل ده وتخيل حميما فقطع امعاءهم وتخيل كلا إنها لضى نزاع للشوى تخيل واحد لحم وشه بيتهيري ويتفتت ويبقى هيكل عظهم تختار مين هو ده تخيل الهدف عشان كده لا يستوي أصحاب النار طب وبعدين بص الخطوات ماشي ازاي الايات بطولة هوا عايز تبقى كده خلاص يبقى الاول خالص ايه ارتبط بالمصير بعدها اعمل المقارنة وتخيل هدفك إنك تبقى من أصحاب الجنة اللي هما مين حيث تبقى بص الإحساس بالانتصار أصحاب الجنة هم الفائزون طب وبعدين أنت محتاج تتصلح من جوه وإن لي يصلحك قرآن يعمل إيه يدغدغ أسوة قلبك والصخر اللي على قلبك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاصيا طب والقرآن ده يوصلك لفين أن تعرف ربك وهذا أصل الأصول يبقى وصلت وصلت ربنا بقى خطس. مش الخط فهمتوا ال... التسلسل ليه هو ده البداية ذكر المصير لارتباط بالمطلوب الأعلى ابن القيم بيقول إنك لا تستقيم ابدا على طريق الله عز ولا تحقق هدفك ولا مطلوبك لا عدت من النيران ولا مغفرة ولا بلوغ منزلة الصديقين والشهداء ولا تنال ليلة القدر ولا ولا ولا لا يستطيع بلوغ ذلك إلا بأمرين بقطع العلائق وهجر العوائد ايه ده بقى انا متعلق بحاجات بنظام حياة ما اقدرش اغيره بناس معينه في حياتي ما اقدرش اطلع منهم بروتين معين ما اقدرش اعمله مش هينفع لازم تقطع دول على طريقه ابو الهيثم بن التيهان ان بيننا وبين القوم حبالا وان لا لازم دي. ايه تاني هجر العوائد مش نفس العادة بقى ونفس الروتين ونفس الوضع رمضان بيغيرك 30 يوم وجماعة بتوع بيقولوا العادة السيئة الواحدة تاخد من احيانا من ايام 3-4-5 يوم وبيقولوا في المتوسط من 14-21 يوم تتغير من تنوك بيتغير وطريقة اكلك بتتغير وحاجات كتير بيتغير ما تتغيرش ليه بالمجاهدة ما تتغيرش ليه يبقى هو كذلك اذا ارفع هذا الشعار ونهى النفس عن الهوى ارفع هذا الشعار والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلم كما قال سوفيان الثوري ما علشت شيئا أشد علي من نفسي الأمر من السهل فأعد له عدته لأنك أمام حرب ضروس مع النفس والطريقة فيها طريقة واحد من السلف حكاها كده بطريقة سهلوية عارف جماعة بطول السرك فلما بيجيبوا الحيوان المفترس عارف بيرودوه زي بالعصا والجزرة اعمل إذا كده نزل كده وخذ حته اللحمه دي ياخد ويتدرب عليها شوية بشويه وابتدي بقى اعمل كذا سوي كذا تمام يقول لك بس خد بالك وهو بيروضه الأول بيروضه وهو في السجن قفل عليه في القفص يعني قفل عليه ومنعه من الأكل فحيتجنن على الأكل يقول له ارفع إذا كده لغايه ما يبتدي ويبتدي يحط له الأكل بالعصى والجزرة قال فإن أمينه ففتح له القفص ربما يفترسه فهمت تحاجة يبقى تصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم يبقى ايه المشكلة انه اول حاجة بيقفل على نفسه هي دي نهى النفس على الهوى هي دي المجاهدة اللي هو ايه انا عايز ااكل لا والله ما انت واكلة النهاردة وبكرة ان شاء الله صايمين او هنكمل صيام انا عايز انام شوية لا لا لا والله مش هننام النهاردة وان شاء الله هنخلص كذا ومعدين ننام انا عايز اتفسح انا ذهان انا عايز اخرج انا عايز اصيف انا هقضي رمضان السنة دي في الساحل احسن برضو الجو ظريفه وتبقى لطيفة بجائل الموضوع برضو وعشطك بالذات تبقى برضو كده نفحات يا اخي <تبقى> فيبتدي اه يعني تبقى الجو لطيف فيبتدي يقولك انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا وهو لما نفسه تقول له حاجة بيعملها على طول كل سنة انت طيب بعد كده تقول لها قومي صلي ولا قومي عملي هتكسل طفن ان اول حاجة وبعد كده خلاص زنق عليها اكتئاب بقى يعني لا طبعا في جزره في حته شوكولاته في حته حلوه في شويه فاكهه في شويه توسيع على نفسك في اهو خلاص كده خدت البنبنيه طيب يلا بقى ارفع ايدك نزل رجلك اعمل كذا جي بعد كده كل وما وماخدش يبقى في عصايه فهمت انما لو جي وعمل كده ادها الجزره وادها العصاير وعملت فقال لك لا بقت زي الفل افتح القفص كل سنه وانت طيب هي لازم تبقى كده هي دي المجاهده هنعمل ايه عملي كيف نطبق درس اليوم عملي في مجالات الطاعه المختلفه اولا حدد زي ما قلت المجال الذي تريد المجاهدة فيه بالطريقه اللي قلناها في وقتك في رمضان تحديد المجال اللي انت عايز تشتغل فيه من حيث التعبديات الظاهره والباطنه يعني انا عايز اوصل من رمضان ان اجاهد نفسي زي ما قلتلكم في البداية ان اصل الى مرتبة الولايه فدي عايز شغل عالي قوي عايز شغل من جوه ومن بره عايز اعلي مستوى الطاعات بحيث انها تبقى على امثال العباد الكبار دول واشتغل على قلبي بقى حب وتملق ثناء على الله عز وجل وتقرب وتحنن وتودد عايز اشتغل عرصة في الحتة دي يعني ايه انا اكثر دعائي مثلا انا بقول كده بقول عن واحد يعني اكثر دعائي مثلا هيصب على المعنى ده يا رب حبني يا رب لو حبني خلصت كل مشاكل في الحياة فانا عايز اطلع من رمضان اسمي حبيب الله زي ما قلنا كده على الاولياء هشتغل عليها ازاي دي بقى اعود اشتغل عليها على قلبي بتلت حاجات سريعة جدا واحد كثره الذكر حبيبي بقى فكل شويه بقولها بقى طعم جديد طعم محب لحبيبه سبحان الله اسمه على لساني ده يهيج القلب عارفين قلنا قبل كده علامه المحبين تبان فين في هياجان الحب واضطراب الاركان اضطراب الجوارح بيقول لك كان واحد مبتلى بالعشق وهما مش عارفين اهله هو ايه عنده ويجي له اعراض ومشاكل و, و... و... له الدكتور يسال في كذا ما عندوش اي مشاكل مالك يا ابني في كذا مفيش اي مشكله فبدا يفكر ان في حاجه غامضه فبدا يقول له ايه احكي لي كده عارف لما بيعملوا الهيستوري يقعد بقى يتكلم كده ال... احكي لي كده الموضوع ايه فبدا يحكي طب ايه لغايه ما جت سيره الجيران في وسط الكلام واحنا عندنا جار هنا مش عارف ايه أول ما بدأ قال له ده بقى ايه عنده أولاد ايه فقال له عنده ولد وبنت بيقوله هو بيقص له الضغط الضغط علي بس الرجل بدأ يحس قال له ايه براه بقى في بنت الجيران الضغط علي آخر بقى كل شوية يعلى يعلى يعلى كل ما تيجي سير بنت الجيران هو يعشق بنت الجيران وهو ده داء فقال الطبيب هذا داء العشاق وليس لنا في الطب له من دواء دواؤه عند الرحمن بتعليق القلب بالرحمن الودود سبحانه وتعالى المهمة دي علامة المحب فلما تيجي تقول ايه سبحان الله الله دي تطلع من قلب المحب بتهيج القلب يعني ليه حال تاني انا عايز اوصل للدرجات دي عايز اسمع القرآن ده كلام ربنا قلبي اتقطع ربنا بيكلمني انا عايز اوصل للدرجات دي اعمل ايه كتر من ذكره على لسانك اتنين عدد نعمه يعني طول الوقت تعتثني عليه ما أكرمه ما أحلمه ما ألطفه سبحانه وتعالى اللطيف لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إذا ضاقت بك الأمور فاذكر الله الواسع في السائلين كلمتين دولهم مبارح في أسلطة عبد الله مش كده إذا ضاقت بك الأمور فاذكر الله الواسع وإذا غلقت أمامك الأبواب فاسمأ لله الفتاح وإذا أردت وقود الإيمان وابتليت بالكسل والعجز فاذكر الرحمن الرحيم فالرحمة هي وقودك وإذا تكاثرت عليك الذنوب فاذكر الله العفو الغفور الغفار وإذا أردت أن تكون عنده وجيها مكرما فاذكر الله الكريم الأكرم الجواد المحسن اسماء ربنا دي بقى حاجه ثانيه فاكر عايز ابقى كده يبقى لازم اشتغل بالطريقات فهمت ان اكون محبا فالمحب حاله في المعرفه مختلف ثالث حاجة اخل به لتتعرف في لحظات الصفاء الشغل اللي على قدام الناس ده مش هو انا وهو وبس انت وهو وبس اخل به للمناجاة وناجاتك في مناجاتك نجيناهم بصحر وصلت حددت المجال القلبي هو الحب أنا بقول مثال ممكن أنت عندك ضعف في اليقين عندك ضعف في التوكل عندك مشكلة في الشكر عايز أشتغل على حاجة أجاهد نفسي فيها وفي المجال العملي الجوارح عايز أعلي مستوى تعبدياتي مصلح الفرائض بتصل الصلاة وقتها بفضل الله ولا بتنام عن صلاه صلي الفجر في غير وقته ايه اخبارك اصلاح الفرائض 2 النوافل بتصلي كل يوم اقل حاجة 12 ركعه عايزينهم يوصلوا اعلى من كده تعمل وتلاتين ركعة تجيبهم ازاي تزود على الاساسيين اربعه ضحى ماشي وتروح مصلي بعد الظهر ركعتين كمان يبقى أربعة قبل و بعد طب نقولهم كلهم عشان الناس اللي مش واخده يبقى أتنين قبل الفجر ماشي وأربعة وأربعة قبل الظهر و بعد المغرب واثنين بعد العشاء و قيام ليل 33 وثلاثين و17 فرائد يبقى خمسين تمام كده يبقى بتزق بحيث ان انت تطلع من رمضان السنة دي وانت متغير فيها. انا مش كده طب يطلع من رمضان بالمحافظة على 12 ركعه كل يوم يعني المستويات اهو ماشي كده طيب قراءه القرآن بتقرأ نص جزء طب السنة دي بقى يبقى جزء. نفسك عليه وتكمل تور الشهر بعد كده نفس ماشي يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل القرآن كل عام مرة في العام الذي توفي فيه دارسه مرتين يبقى انت تيجي في رمضان تختم لك ختمتين وطول السنة بتختم ختمة ده كده حد ادنى لا انا بقى بختم كل شهر ختمة فضل الله كل يوم بقرا جزء طب زق لي بقى موضوع عشان يبقى برنامج حياة بالنسبة لك خليهم جزء ونص يبقى هتختم ختمة ونص يعني هتختم كل عشرين يوم كويس وتيجي في رمضان تعمل لك ثلاث ختمات يبقى انا حطيت مجال وهجاهد نفسي عليه وهكذا كل سنة إيمانية بتزود فيها حد حفظ القرآن ايه أخبارك حفظ جزئين لا ما يعديش عليك الصيف ده بفضل الله عز وجل إلا وتكون جايب المفصل كله من الزريات أو من قاف لغايه الآخر ماشي عهد هو ده حنجهد نفسنا فيه في الصدقة أنا كل سنة بعمل 20 شنطة 50 شنطة 100 شنطة أنا كل سنة بتصدق ب1000 بألف جنيه 2000 بعشرة عايزك تزودهم شوي مع شق مع لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون اهو ده اللي في المجاهدة انا اقول لكم بالخبرة اكتر مجالين فيهم مجاهدة قوي السهلة سهلة يعني الصيام الحاجات دي كلها سهلة ومصابتها في البداية لكن تيجي اصعب حاجة على النفس وتحبون المال حبا جمع اصعب حاجة اتنين حضر النفس في الخصومات اصعب حاجة على النفس حاجتين فيما ادري رقم واحد في معاملة واحد ظلمك او معاملة واحد خاصمك وبينك وبينه شيء ان انت تكسر نفسك لله صعب فتجاهد نفسك في الاصلاح اتنين مجهدت النفس في انفاق الصدقات والزكوات واعمال البر هي دي ما عشان كده السلف قال لك جاهدت نفسي على ان اذا ما اذنبت ذنبا ان اعاقبها بالصيام فاستراحت إيه يعني كذا كذا واحد من الشباب كان بيقع في زنب من الزنوب اللي انتم عارفينها بتاعة الخلوات فقال لي انا عهدت ربنا كل ما اعمل العملة السودة دي ادفع 50 جنيه فكل شهر يجيب لي 500 جنيه يقول لي أتصدق بيهم خلاص ما هي سهلة وهو بالنسبة 500 جنيه حاجة يلا 500 جنيه خلاص هي دي انما لو كان الزنب ده ب1000 جنيه هيدفع عشرة هي كده فانت هتطلع حاجة ما تتعملش بيها حاسوم يوم هو نفسه بيحب الصيام يقول لك قوة ورياضة وبتاعه ولوحد بدل ما جسمه بدأ يدخن شوية يزبط جسمه شوية فالنسبة له سهلة قال فلما جاهدتها على الدرهم والدينار استققت تعلمة الأدب معنى زي ما كده بقى درهم ودينار. تنفع كده عشان انا جربت برضو وقلت للشباب في درس بدون حرك قلت لهم واحد كان بيصوم عن كل مرة 11 يوم فايت واحد جاي يقول لي بقوا مش عارف سنه دلوقتي واه تودينا بدايه ادي اخرت اللي يمشي ورا المشايخ لا ما ينفعش انما تقدر تحط لها حاجات زي كده اغصب عنك بقى حط لها 1000 جنيه وريني هتعمل ايه بقى حط لها الذنب ب جنيه طب اجيب منين هو كده هتشربها هتشربها يعني ملهاش حل هتدفعهم هتدفعهم ملهاش بقى لا تيجي تقول لي في اليمين ونعمل كده هي الف جنيه هتلاقي نفسك زي الالف زي الالف ما تقولش احكي لكم قصه اختم كان احد مشايخنا بيصلي العشاء دايما شيخنا شيخو سامع عبد العظيم صلي العشاء بعد أذن العشاء مثلا بساعتين كويس زمان وانا طالب اظن كان الكلام ده في الجامعه فاحد بقى بذاكر وبتاعه وايه والحته دي طب اخلص الصفحه دي العشاء بدانت بس أخلص الحته دي بس أخلص الحته دي اول ما هخلصها هقعد اصلي والله بس الفقره دي بس مهمه جدا وانا ما صدقت فهمت لعب الشيطان يعني فخدت بعضه ورحت ينازل المسجد اللي بصلي فيه لقيتهم خلصوا صلي فقلت ايه قلت والله ما أنا مصلي العشاء دلوقتي إلا عند الشيخ خدت بعضه ورحت للشيخ الشيخ لسه ما صلاش اصلا اتوضيت وصليت السنة وقرت ورد القرآن ولسه ما كانوش صلوا اصلا وصليت مع الشيخ ورجعت بيتنا أنصاص الليالي تاني يوم بقى ولا تالت يوم ولا خمس يوم نفس الموقف قاعد كده حاجة من جوية بتقول يقوم صلي ما انت هتقعد تسيبك من الورق ده تعمل ليه كده هي دي هي دي المجاهدة تديها عقوبة تفوقها بعد كده لا <تصفيق> لا يا عم ده دا حيوض بغاية 19 بالليل لا لا وينزي تصلي دلوقتي وأول الوقت أحفل لك اشتغل كده مع نفسك هكذا ترفع شعار والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المجاهدين المجتهدين في رمضان نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أعمل قلوبنا وجوارحنا في طاعتك اللهم استخدمنا في طاعتك اللهم لا تجعل همنا إلا هم الآخرة لا تجعل لنا هم إلا هم الآخرة هم المعاد اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلينا أخذ الكرام عليك إنك سبحانك بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.